ثم خلقنا نطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فخلقنا المضغة عظام فكسون العظام لحم ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين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 وشجرة تخرج من طور سيناءة تنبت بالدهن وصدغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون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 ما تسبق من أمة أجلها وما يستغفرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مظيم وأمه آية وآويناهما إلى رضوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كنوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَقَطَّعُ أَمْرَهُنَّ بَيْنَهُمْ زُبُرَاتٌ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِنَّ فَرِحٌ فَذَقُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا عَنْهُمْ دُهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ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 قد كانت آياتي تُتلى عليكم فكونتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرًا تهجرون أَفَلَمْ يَدْدَبْ رُوَالْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَحْتَأَبَ أَوْهُ الْأَوْلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ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 إنها كلمة هو قائلها ومن وراهن درزخ ومن وراهن درزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم بَإِذَا لُفِّ خَفِّ الصون فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَكُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ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 فَأُمَّلَائِكًا الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ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 kun Rabbena valvettiin meitä, siitä tuli قَوْمًا kunnia, kun me olimme ihmeellä. Rabbena, olemme siitä poissa. Kun رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَعُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَطُونُونَ رَبَّنَا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 قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسألوا عن الدين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون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 لا مهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقر رب اغفر وارحم وقر خير راحمين